يا من يرى ما في الضمير ويسمعه انت المعد لكل ما يتوقعه <تصفيق> يا من يا من يردد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع كل ما يتوقع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري ادفع ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع ما مالي, مالي سوى طرعي لي مالك حيلة فلئن رديت من الذي أدعو وأهتف بسمه إن كان فاغل كان حاشا لفضلك, حاش لفضلك, أنت بكل حاش لفضلك يا رب حاشا لفضلك حاشا لفضلك والبوار والبوار سعاده لك كل